القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع يتلو على مسامعنا ما يتيسر له من سورة إبراهيم أعو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين غيلن الذين ما امنوا وعيلوا لن ترون كين فودو بون Why Voi wow. What do you know? ta -da. Come um.